إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فوزا عَظِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أسهل أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته كما جمعنا في الدنيا على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه إذا سألت سؤالا ما هو أشق شيء على النفس؟ أثقل شيء على النفس ربما يتخيل الكثيرون بأن أثقل شيء على النفس هو الجهاد في سبيل الله لأن الإنسان يقتل وربما يتخيل آخرون بأن أشق شيء على النفس مثلا الحج انه ينفق مالا ويترك اهله ووطنه ولكن في الحقيقه اشق شيء على النفس هو الاخلاص الاخلاص اشق شيء على النفس اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب العالمين ربما تصلي ولا تثاب ربما تصوم ولا تثاب ربما تحج وتعتمر ولا تأخذ أجر ربما تحضر درس علم كهذا وترجع إلى بيتك وليس لك أجر ولا ثواب. لماذا أنك لم تخلص لله عز وجل فالإخلاص أشد وأشق شيء على النفس والإخلاص كما عرفه العلماء بانك استقصد بعملك وجه الله جيت الى هذا المكان الطيب الطاهر نيتك ايه الشيخ محمد يشوفني الشيخ خالد يشوفني عشان الناس تقول ده ما شاء الله طالب علم مجتهد هذا حظك وهذا اجرك قد قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لك لك لك حضرت الدرس واتيت الى المسجد نيتك مرضات الله يا رب اتيت الى هذا المكان لكي اسمع آية من كتابك وحديثا من أحاديث نبيك ان تنفع به او بحاوي أعبدك على بصيره أرى أناسا لم أعرفهم قبل ذلك أحبهم في الله حتى أكون ممن قال فيهم رسولك صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه يا رب ليتي من حضور هذا اللقاء أو هذه المحاضرة أن أتعلم علما أن تفع به لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إن العلماء أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم قيل له كيف ذلك يا إمام قال لان اباءهم وامهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا اما العلماء يحفظونهم من نار الاخره سبحان الله قال رحمه الله ان الناس يحتاجون الى العلم اشد واكثر من احتياجهم الى الطعام والشراب أنهم ربما يأكلون مرة في اليوم ولا يموتون ويشربون مرة ولا يموتون ولكنهم يحتاجون إلى العلم مع كل نفس يتنفسونه العلم اللهم ارزقنا علما نافعا الإخلاص التقصد بعملك وقولك وجه الله سبحانه وتعالى وهو سر بينك وبين الله سر. شر. شر. شر. شر. لا يطلع عليه, يطلع عليه ملك, ملك فيكتب ولا شيطان ولا فيفسده ولا بينك ولا وبين الله الإخلاص سر بين العبد ورب ربما تكون أمام الناس من العباد والزهاد ولا يرفع لك عمد الإخلاص رب أشعث اخبر لو اقسم على الله لابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفع اخبر ما احد يلتفت له ليس يلبس يلبس ثيابا جميله وليس مشهورا بين الناس ولا احد يعرفه إلا القليلون ومع ذلك من اولياء الله الصالحين لو أقسم على الله, الله, الله, الله لأبره أبره. سبحان الله سعيد, سعيد ابن بن زيد بن مفيد أحد, أحد العشرة المبشرين بالجنة, بالجنة. اشتكت أروى امرأة وادعت بأنه أخذ ارضا منها فقال والله ما كنت فاعلا ذلك بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوّق يوم القيامة من سبع أراضي شب ظلما طوّق يوم القيامة من سبع أراضي ثم قال اللهم ان كانت كاذبه فاعمي بصرها واقتلها في ارضها انظروا الى دعوه المظلوم يقول راوي الحديث فما ماتت حتى اخذ الله بصرها وبينما هي تمشي في ارض لها وبالارض الارض وقعت فيه فكان بيرون بيرون سبحان الله. بيرون بيرون بيرون بيرون بيرون بيرون بيرون بيرون بيرون اللهم بيرون الإخلاص يا رب بيرون الإخلاص أمر الله سبحانه وتعالى به في بيرون في كثير من الآيات من هذه الايات قول الله تعالى في سوره البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء معنى حنفاء اي مستقيمين ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منكم سورة الحج قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين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 فهجرته الى الله ورسوله ورحبه ورحبه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته هذا الحديث حديث عظيم يبين فضلا نيه ربما تقرا القران من اوله الى اخره ولا تأخذ أجر كاملا وربما تحج وتنفق الألوف وترجع وأنت لم تأخذ الأجر كاملا ربما تقبل يد والدي ولا تأخذ الأجر كاملا الإخلاص النبي صلى, النبي صلى الله, الله عليه وسلم, وسلم سلم سلم ذكر لنا في حديث رواه, رواه الأمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة, صحيح صحيح ابي هريره بان اول, أول ثلاثه وصار به النار جهنم, جهنم, جهنم, جهنم قارئ ومنفخ ومجاهد سبحان الله عالم ما قري الدنيا علم سبحان الله ويكون من أول من يدخلون النار أنه لم يخلص لله ونقرأ قوله تعالى في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه انظر الى التشبيه القبيح فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص فالقصص لعلهم يتفكرون سبحان الله عالم من بني إسرائيل كان عالما وكان مجاب الدعوة ولكنه لم ينتفع بعلم ولم يخلص لله عز وجل وعلمه لم يكن لله سبحانه وتعالى فعصى الله عز وجل واتبع الشيطان بل اصبح استاذا للشيطان فقال تعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كذلك بان مجاهد من اول الثلاثه الذين تسعر بهم نار الجهاد انه جاهد رياء وسمعه فيكون كذلك كذلك المنفق الذي ينفق من اجل الشهره ليقال عنه سخي كريم منفق اخذ أجره في الدنيا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 قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم اسواقهم ما ليس منهم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا الحديث نتعلم منه, منه بانك إذا خالطت أهل الضلال اهل الفساد يصيبك ما يصيبه فهؤلاء ذهبوا لكي يغزوا الكعبة وكانوا ببيداء من الأرض أي في الصحراء مكان واسع فقبل أن يصلوا إلى الكعبة خسف الله بأولهم وآخرهم امر الله الأرض فارتلعته مع ان اناسا لم يكونوا قاصدين غزو الكفر ولكن خسف باولهم واخرهم أنهم خالطوا لا تقول اذهب الى اهل المعاصي واجلس معه في المكان الذي فيه معصيه لا تصاحبهم ولا تكون معهم ولكن كن مع الصالحين إذا نزلت رحمة من السماء عليهم اصابت مغفرة من الله اصابت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا معنى الحديث بأن مكة أصبحت ضار إسلام فلا هجرة منها ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم أي طلب منكم ولي الأمر الجهاد والخروج للجهاد في سبيل الله فالكل يخرج في فرق بين جهاد الدف وجهاد الطالب جهاد الدف إذا أتى عدو لكي يعني يحتل بلادنا ولكي يستعمر بلادنا فالواجب على الكل نساء ورجال وشباب وأطفال وشيوف قادرون أن يخرج صد هذا كل يخرج كل يخل يخل نساء يخل ورجال وشيوخ, وشيوخ قادرون طايرون. الكل يخرج حتى يخرج الولد بغير اذن أبيه, أبيه وأمه جهاد إيه, إيه؟ الدف أما جهد الطلب فرض كفاية اذا خرج أناس يجاهدون وبقي آخرون فلا حرم نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه, ونية واذا استنفرتم فانفروا وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات اي غزوه فقال ان بالمدينه لرجال ما سرتم مسيرا ولا يجب ان يكون كانوا معكم, معكم حبسهم المرض. ان بنيته يحصل ان يكون مثلاً ذهبت يكون مريض، فقصدت بزيارة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن حق المسلم على المسلم إذا مرض عدته قصدت بزيارتك أن تتودد إليه وتعرف عليه تؤجر قصدت بزيارتك إن رأيت منكرا في البيت غيرته أو أنكرته قصدت بزيارتك, بزيارتك إدخال سرور على مسلم, على, مسلم على مسلم أو تخفيف, أو تخفيف عنه, عنه, عنه تؤجر قصدت بزيارتك, بزيارتك أن تذكر الله وأنت ذاهب إليه, إليه حتى, حتى تشهد لك هذه الأرض يوم القيامة تؤجر سبحان الله تعدد الدعية بعمل وحيد كذلك لسان اذا اتى إذا الى بيت الله عز وجل لكي يصلي, يصلي أو, او يستمع, يستمع لمحاضره حاضرة حاضرة حاضرة يعني, يعني, يعني يجدد النيه ويخلص لله, لله عز وجل, عز وجل ينوي, ينوي بصلاته وحضوره, وحضوره, وحضوره ان يتعلم علما يتعرف على أخ في الله يعمر بيت لله عز وجل يكثر سواد المسلمين سبحان الله يذكر الله عز وجل في هذا المكان فجد ثوابا كبيرا في الآخرة وأجرا كثيرا على عمل واحد سبحان الله بالنية الصالحة, الصالحة, الصالحة لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه مسلم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخ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 تعرفون قصته لم يكن جميلا في الصورة ولكنه كان له قدر عظيم عند الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جليبيل يريد أن يتزوج أرسل إلى بيت بيوت المسلمين و. اخبرهم بان جليبيب يريد ابنتهم الام رفضت والوالد او الاب رفض ولكن البنت الصالحه التقيه عندما سمعت بان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الامر بذلك لم تتردد قال تعالى وما كان منين ولا مؤمنتي اذا قد الله ورسوله امرا أن يكون له مخيرا من, من امريم وما الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رضيت بهذا الزوج الصالح وانظروا كيف عوضها الله سبحانه وتعالى وانظروا إلى ثمرة الاستجابة والطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا مقتولا وبجانبه سبعة من المشركين سبحان الله سبعة من المشركين وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة بل نزل النبي صلى الله عليه وسلم قبره بنفسه ولحد سبحان الله دله في القبر ولما دفن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البنت الصالحه التي رضيت بقضاء الله عز وجل وقدره فكانت من اثرى واغنى اهل المدينه سبحان الله انظروا لم يكن جميلا ولم يكن مطلوبا ولكنه كان صاحب قلب طاهر نقي له قدر عند الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم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 قال إنه كان حارسا ليته على قتلي صاحبه وبما تضع عطرا، وانت خارج من بيتك، وتأخذ سيئة. كيف ذلك؟ <تصفيق> مشي الشيخ. الله يستر. معه زشته، ومشي في الطريق. معه دش عين. فكل ما يمر على قوم صوب أنظارهم إليه. ولا يطرون هذا العطر زشته زوجته أم, ام هو كذلك, كذلك نيته, نيته ان يفتن, أن يفتن النساء, النساء. امركب في الاوتوبيس النساء <تصفيق> شم ريحتي سبحان الله. الله سبحان الله, الله. وربما سبحان تضع عترا وتاخذ اجرا النيه نية. نية. كيف, كيف, كيف ذلك, كيف ذلك بانني, بأنني اصلي في بيت الله عز وجل وأكون معطرا ومتزينا عملا بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إني سبحان الله ربما تلبس ثوبا جديدا وتعاقب وتكون مأزورا نيتك أن تفتخر على خلق الله أن تلفت أنظار الناس إليك الناس ينظرون إليك تكبر عليهم تختروا بهذا الثوب وربما تأخذ اجرا إذا كانت نيتك صالحه خالصه لله عز وجل لأنك توارع عورتك تظهر نعمه الله, الله عليه ان الله يحب أن يرى اثر نعم نعم نعم نعمه على عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البس ألبس أو ألبس ثوبا جديدا أن تفع وأتنعم بنعم الله عليه. كما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبسنا ثوبا جديدا أن نقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني وسميه باسم قميص السروال ولا من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي كساني ما اواري به عوراتي وتجمل به في حياتي هذا هو المخلص اما الذي يلبس رياء وسمعه وشهره سبحان الله يكون مأزورا كذلك سوراً سوراً سوراً سوراً ربما تتزوج ولا تؤجر سبحان الله عنا في الزواج عفه وحصانه وطاعه لله عز وجل ربما انسان يتزوج لكي يفتخر, يفتخر انه يعني, يعني ناسب العائله العريقه, العريقة. ها؟ ربما تزوج امرأة جميلة لكي يمشي بها في الشوارع ويفتخر بها وي... وهي بجانبه سبحان الله او ربما لكي يتعالى ويختر ولكن الإنسان إذا تزوج نيته أن, ي... أن يعف نفسه وأن يحصن فرجة وأن يكثر سواد المسلمين وأن ينجب ذرية تعبد الله وتذكر الله تحفظ القرآن وتعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا له أجر عظيم عند الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أول حديث ذكرناه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما بما تنام وتأخذ اجر أحد الصالحين صالحين قال, صالحين. قال. قال. قال إني أحتسب نومتي كما أحتسب, أحتسب يقظتي. سبحان, سبحان الله, الله. بنامي عم الشيخ شيخ. وأخذ حسنات. حسنات كيف كيف؟, كيف, كيف, ذلك؟, كيف ذلك أحتسب, أحتسب وأنا, وأنا أضع, أضع. أضع. أضع. جنبي على الفراش أقول باسمك ربي وضعت جنبي باسمك ربي أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أذكار النوم بانني انام لكي أريح جسدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لبدنك عليك حقها انام, أنام مبكراً, مبكراً, مبكراً لكي أستيقظ مبكراً, مبكراً وأصلي الفجر مبكراً في جماعة انام مبكراً, مبكراً لكي, أستيقظ, مبكراً لكي أستيقظ, أستيقظ قبل الفجر, الفجر أتهجد أتهج أتهج وأصلي بالليل والناس, والناس, والناس نيام حتى أكون ممن قال الله فيهم كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون أنام مبكراً لكي احافظ على صحتي وعلى نعم الله علي وعلى الجوارح التي اتمنني الله عليها يكون مأجورا بهذه النيات الصالحة أذهب إلى بيتي مبكرا لكي أجلس مع أولادي أتفقدهم وأأنس بهم وأنسون بي أجلس مع زوجتي تأنس بي وأأنس بها بهذه النية الصالحة, الصالحة! يكون المسلم, المسلم ماجورا من الله سبحانه وتعالى نعم هذه النية الصالحة هذا هو المسلم متاجر مع الله عز وجل بتعدد آتونية. النية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم كان أحد الصالحين لا يريد الخروج من البيت تعمد الخروج في عشان يقابل الناس في الشوارع ويقول سلام عليكم سبحان الله سبحانك يا ربي يقول ساخرج الان آن آن آن آن آن. آن. آن وامشي في الطريق كلما قابلت مسلما القيت عليه السلام فاخذ اجرا من الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفش السلام دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال عشرة ثم دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال عشرون دخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال ثلاثون ثلاثون حسن سبحان الله كم ضيعنا الحسنات بقولنا إشارة مراحب عوافي عنهم عنهم إيه, إيه. إيه. سبحان, سبحان الله لا تاخذ, لا تأخذ أجراً, اجرا على هذه الالفاظ التي, التي ما انزل الله بها, بها, ما بها من, من سلطان اذا دخلتم سلطان بيوتا, بيوتاً فسلموا, فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه ادخل على زوجتك في الصباح او الظهر او المغرب السلام عليكم قابل الناس ذاهب الغير حق, حق. مدرسه, مدرسة عملك. عملك السلام عليكم في أي وقت, في أي وقت. في أي وقت. لا تقول ايوه ما لا. علمنا ايوه النبي صلى الله عليه وسلم الشهد ايوه الإخلاص إخلاص إخلاص أشق, أشق شيء على النفس ايوه تحصل أجراً, أجراً, أجرا عظيما, أجراً أجراً عظيماً أجراً من الله سبحانه, سبحانه وتعالى أسأل, أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار